سمع الله لمن حمده اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد ان تقيم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد ولك الحمد انت الحق ووعدك حق وقولك حق ونقاؤك حق والساعه حق والجنه حق والنار حق والنبيون حق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 واجود من سئل واكرم من اعطى واكرم من اعطى واكرم من اعطى انت الواحد لا شريك لك لا شريك لك والملك لا ند لك لن تطاع الا باذنك ولن تطاع إلا بعلمك ولن تعصى إلا لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتعصى فتغفر أقرب شهيد وأدنى حفير حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآجال ونسخت الآثار القلوب لك مفضية والسر عندك علالية والحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والخلق خلقك والأمر أمرك والعبد عبدك أنت الله لا إله إلا أنت أنت الله أنت تفعل ما تشاء وتحكم ما تريد لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء والعبيد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين إلهنا, إلهنا إلهنا إلهنا سبحانك ربنا ما أعظمك سبحانك ربنا ما أكرمك سبحانك ربنا ما أحلمك اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه اجمعين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه اجمعين اللهم اغفر في ليلتنا هذه اجمعين وهب المسكين منا للمحسنين يا عظيم العفو يا عظيم العفو يا عظيم العفو يا واسع المغفرة يا واسع المغفرة يا باسق اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى يا كريم الصفح يا عظيم المن نسألك يا الله نسألك يا الله نسألك يا الله ألا تشوي خلقنا بالنار اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائب مغفرتك والسلامة من كل إث والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار أنت الوهاب أنت التواب أنت الغفار أنت الكريم أنت الرحيم أنت الرؤوف أنت الودود اغفر لنا خطيئاتنا اغفر لنا خطيئاتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أن تعلم به اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت الم prol Burton لا إله إلا أنت اللهم إن نسلك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم قاتل عن سبيلك اللهم قاتل الكفره الذين يصدون عن سبيلك ويعادون اولياك واجعل عليهم عذابك ورجزك اله الحق يا رب العالمين منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزم اليهود الغاصبين اهزم اليهود الغاصبين والصهاينه الغادرين وانصر إخواننا في فلسطين عليهم يا رب العالمين اللهم انصر أهل السنة والجماعة على والبدعة والفرقة والضلالة والخرافة اللهم انصر أهل السنة والجماعة على أهل البدعة والفرقة والضلالة والخرافة يا قوي يا عزيز يا رب العالمين الله موفق ولي أمرنا وإمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترغى اخذ بناصيته للبذ والتقوى ووفق جميع أولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا فارج الهموم يا فارج الهموم يا كاشف الغموم اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقضي الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموت المسلمين وبك أسرانا وأسر المسلمين اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القادر فأجزلت له المثوبة والأجر ومحوت عنه الخطأ والوزر يا أرحم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 صلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله